Asarqati al-ard bil nur Rabbka, wadzig al-kitab wajib al-Nabi, nashuhadai, wadzig bainahu bil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 سبوواها وقال لهم خزنة غا ألم يأتكم رسول منكم؟ وقال لهم خزنة غا ألم يأتكم رسول منكم يتلون عليكم آيات رب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 117. فبئس مثوى المتكبرين 118. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء 119. حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبّة فدخلوا خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجل العاملين